بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سلنقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْنًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْنًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَائِنًا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وحجّرهم هجرًا جميلًا وذرني والكذبين أول النعمة ومحيلهم قلنا إن لدينا أكاله وجحيمًا وطعامًا ذا قصته عذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوه بلا فكيف تتقول إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون ان كفرتم يوم ان يجعل الولدان شيبا يوم ان يجعل الولدان شيبا يوم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 إن ربك يعلم أنك تقوم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة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 وأقيم الصلاة وأد الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خير استغفر الله واستغفر الله ان الله غفور